القرار إني عشقتك إني عشقتك واتخذت قراري إني عشقتك واتخذت قراري فلمن أقدم يا ترى اعذاري لا سلطة في الحب تعلو سلطتي فالرأي راي والخيار خياري هذه أحاشيشي فلا تتدخلي ارجوك بين البحر والبحار ماذا أخاف ماذا أخاف أنا الشرائع كلها وأنا المحيط وأنت من أنهاري وأنا النساء جعلتهن خواتما بأصابعي وكواكبا بمداري خليك صامتة خليكي صامتة ولا تتكلمي فأنا أدير مع النساء حواري وأنا الذي أعطي مراسيم الهوى للواقفات أمام باب مزاري وأنا أرتب دولتي وخرائطي وأنا الذي أختار لون بحاري وأنا أقرر من سيدخل جنتي وأنا أقرر من سيدخل ناري أنا في الهوى أنا في الهوى متحكم متسلط في كل عشق نكهة استعماري فاستسلمي لإرادتي ومشيئتي واستقبلي بطفولة أمطاري إن كان عندي ما أقول فإنني سأقوله للواحد القهار وحدهما هما شرعيتي ومراكبي وصديقة أسفاري إن كان لي وطن فوجهك موطني أو كان لي دار فحبك داري يا أنت يا سلطانتي ومليكتي يا كوكب البحرية يا عشتاري إني أحبك إني أحبك دون أي تحفظ وأعيش فيك ولادتي ودماري إن اقترفتك, اقترفتك عامدا متعمدا إن كنت عارا يا لروعه ماذا أخاف ماذا أخاف ومن أخاف أنا الذي نام الزمان على صدى أوتاري وأنا مفاتيح القصيدة في يدي من قبل بشار ومن مهياري وأنا جعلت الشعر خبزا ساخنا وجعلته ثمرا على الأشجار سافرت سافرت في بحر النساء ولم أزل من يومها مقطوعة أخباري